119. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم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 118. وما استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 119. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا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 فَلَكُمَا اتْعِدَانَنِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانَ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وَلِكُلٍّ درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يحرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في دنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر اخا عاد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 قالوا اجئتنا لتفكن عا نا الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 118. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين 119. ولقد بِمَا أَمْكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيات اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ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 بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِذْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين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 مِن ذُنوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أُولَئِكَ 118. أولئك في ضلال مبين 119. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى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 119. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون 110. بسم الله الرحمن الرحيم 111. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل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 17. وإذن تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب فإِذاَا أَسْخَنتُمُهُم فَشُدُّ الْوسَاقَ فَإِمَّ مَن بَعْْدُ وَإِمَّا فِدَ أَن حَ تَب الحَرربُ أَزارَارهَا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 وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّهِ 118. ستبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من غَيْرِ غير آسن وأنهار من لبن.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 کمن خالد فاری وسک امیم فکت ام اہم و مہم اٹھا خرجو م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 فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتْ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 119. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم 110. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 111. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم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 17. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم 18. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم وَلا رَفْتَهُم بِشمَاهُم وَلَ تَعِْفًاَّهُم فيِي لَحنِقَوول وَلَّ يَعلَمُ أَعْملَكُمْ وَلَ نَبْل وََّكُم حََّانَ عَلَمَ المُجَاهِدينَ مِنكُم وَالصَّابِرينَ وَنَبْلوا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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ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 وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 124. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 125. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما 126. وينصرك الله نصرا عزيزا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 وَيُغَذذِبَ الْمُنافِقينَ وَْمُنافِقاتِ وَْمُشِكينَ وَمُشِكَاتِ الظَِّّينَ بِاللهِظَ السَّووك عَلَهِم دَ إِرَةُ السَّوءِ وَغَضِبَ اللهَّهُ عَلَيهِم وَلعََنَهُم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 118. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا 119. إن الذين يبايعونك إنما يَدُ يبايعون الله يد الله فوق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 يَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قُل ان تَتَّبِعُونَ كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 117. قبل يعذبكم عذابا أليما 118. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على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 وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم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 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ 120. أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم 121. ليدخل الله في رحمته من يشاء 122. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 تقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلوا المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين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 122. وكفى بالله شهيدا 123. محمد رسول الله 124. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم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 كَزَرَعَ انْ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عظيما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 واجر عظيم ان مغفر ينادونك من نو ورات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ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 تَتَفِيء الى امر الله فان فاات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم 119. قل الله لعلكم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 119. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 110. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ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 یلک انسل تم علیہ اسلام کم بلو یمن عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم. قاف 119. والقرآن المجيد 110. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب 111. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد.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 تب سو توال کلیا بھم منی ونزل نام من سم ام مبارکم فم بتنا وَحَبَّ جوں 118. والنخل باسقات لها طلع نضيد 119. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج 110. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.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 118. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 119. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 117. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 118. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد 119. منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد 112. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد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 117. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد 118. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ 119. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبِ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح سوجود اشتم یو میون دل مدانی کریب یو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 فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا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 114. قوم منكرون 115. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 116. فقربه إليهم قال ألا تأكلون 117. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف 112. وبشروه بغلام عليم 113. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم 114. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظیم